أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو ظله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني